أفترى على الله كذباً أم به جنة بل الذين لا يؤمنون بالنسبة على البعيد أطلال يراو إلى ما بعيد مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّتَ نَخْسِفُ بِهِمُ الْأَرْضَ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 قال قد أتىنا الدعود مننا وَلَقَذَ آتْ مَيْتَ